بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا بمين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون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 إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطيهم قالوا إنا ماكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم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 الذي جعل لكم الارض فراشا هو السماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون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 وَإِذْ قال ربك لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها وَيَسْفِكُ الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك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 قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم قال يا ادم ام بهم فلما انباهم قال لما قل لكم قالا لما قل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا إلا إبليس أبا واستكبر وكان من الكافرين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 ولا تشتروا بآياتي ثمن قليلا وإيايا فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون واقيموا الصلاة واتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين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 وَإِذْ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أَبْنَاءَكُمْ ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وَإِذْ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وَأَغْرَقْنَا آل فرعون وأنتم تنظرون وَإِذْ وعدنا موسى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثم اتخلتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تحتدون. وَإِذْ قال موسى لقومه يا قوم إِنَّكُمْ ظلمتم أَنفُسَكُمْ باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بَارِئِكُمْ فاقتلوا أَنفُسَكُمْ ذلكم خير لكم عند بَارِئِكُمْ فتاب عليكم إِنَّهُ هو التواب الرحيم وَإِذْ قُلْتُمْ يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصائقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسدوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمون ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وَإِذْ قُلْ نَدْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُنُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَاغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا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 فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقرها وقثائها وفومها وعدسها وبصدها قالا تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألت وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين كانوا يكفرون بآيات بغير الحق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 وَاعْمَلْ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا, خوف عليهم ولا هُمْ يَحْزَنُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَسَيْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ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 وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَبَ ضُمِّ إلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُنَا هُمْ قَالُوا أتحدثونهم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ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 وإذا خذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم قررت ثم قررت وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فرقة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 وإن يأتوكم مسارا وَهُوَ وهو محرم عليكم إخراجهم أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزر في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عم ما تعملون ملائك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم فلا يخفف عنهم ولا هم ينصرون. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مظيم البينات وأيدناه بروح القدس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 كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا من قبل على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به.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 وَإِذَا طِيلَ لَهُمْ أَمْلُو بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ لَنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُ وَالْفَرِمَةَ قُتُلُونَ أَمْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلِكُمْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ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 بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزل على قلبك بإذن الله مصدقا مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل عميكان وَجِبْرِيلَ وَمِيْكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ هَادُوا لِلْكَافِرِينَ وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ أَوَ كُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا فريق فَرِيقٌ مِّنْهُمْ فَلْأَكْثَرُهُمْ لا يُؤْمِنُونَ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 اسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ أَنْ ينزل عليكم خير من ربكم والله يختص برحمةه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما نسخ من آية أو نسيها نأتي بخير منها أو مثلها.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 وَالَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أنفسهم مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الحق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 لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسر عليم وقال اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون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 الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يطلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون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 وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً للناس وَأَمْنًا واتخذوا من مقام إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وعهدنا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَاعِ السُّجُودِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جַعْل هَذَا بَلَدًا آمِنًا وارزق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 وَإِذْ يرفع إِبْرَاهِيمَ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ رَبَّنَا تقبل مِنَّا رَبَّنَا تَقَبَّل مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأدنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز لله والحكيم، ومن يغض عن ملة براهيم إلا من سفيها نفسه، ولقد اصطفيناه في الدنيا، ولقد اصطفيناه في الدنيا، وإنه في الآخرة لمن الصالحين.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 وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفذق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد احتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله, فسيكفي الله وهو السميع العليم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 هودا أو نصارى قل أنتم أعلموا أن الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت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 ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ضبك وما الله بغافر عما تعملون ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره بأن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 وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ويعلمكم ما لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فاذكروني أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ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 أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم, فأولئك أتوب عليهم وانا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله اولائك عليهم لعنه الله والملائكه عن الناس اجمعين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينقرون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم.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 يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا مطيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدب مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون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 يا أيها الذين آمنوا كل من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله, واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهلا به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثن عليه إن الله غفور رحيم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 ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم اولئك الذين اشتروا الضلاله بالهدى والعذاب بالمغفره فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وَإِنَّ الذين اختلفوا في الكتاب لفي شِقَاقٍ بعيد ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمضرب ولكن البر من بِاللَّهِ بالله واليوم الآخر وَالْكِتَابِ والكتاب والنبيين وآت الْمَالَ المال وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وآت الزَّكَاةَ والموفون بعهدهم إِذَا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتل الفرب بالحب والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن اوفي له من اخيه شيئا فاتبع بالمعروف واداء اليه باحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمه فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياتي يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا وصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فَمَن بَدَّلَهُ بَادِلَهُ سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ فَمَن خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ايا من نادوا فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخر وعلى الذين يطيقونه فديه طعام مسكين فمن تقوى خيرا فهو خير له وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون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 الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واتقوا الله وعلموا أن الله مع المتقين وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكه واحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج وَالْعُمْرَةَ لله فَإِنْ احصبتم فما استيسر من الهدي ولا تحرقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي مَحِلَّهُ فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففذية من صيام أو صَدَقَةٍ أو سكر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 ثم أفضوا من حيث وفاض الناس واستغفر الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم عباءكم وشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقُل رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أُلَايَكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنْ كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ وَذْكُرُ اللَّهِ فِي أَيَامٍ مَعْدُودَةٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِسْمَاعَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِسْمَاعَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَشْهَدُ اللَّهَ لَا مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ وَإِذَا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنس والله لا يحب الفساد وَإِذَا قيل له اتق الله أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السن كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين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 كان الناس أمته واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين فبعث الله مبشرين ومنذرين وانزل معه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إن الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بويا بينهم فهدى الله, فهد الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه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 فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أماركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرف لكم فأتوا حرفكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم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 للذين يؤلون من نسائهم تربص أرباط أَشْهُرٍ فَإِنْ فاؤوا فَإِنَّ الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فَإِنَّ الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثَلَاثَةَ قرور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 الطلاق مرتان فإن بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا ان يخافا الا يقيم يقيما حدود الله فإن خفتم الا يقيم يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها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 واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه واعلموا ان الله غفور حليم لا جناح عليكم ان طنقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضه ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متى بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم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 الم تر الى الملا بَنِي بني اسرائيل من بعد موسى قَالُوا قالوا لنبي اللهم ابعث لنا ملكا فِي في سبيل الله قال هل عسيتم ان كتب عليكم القتال ان لا قالوا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديرنا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 قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطه في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه ان يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية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 ولو شاء الله مقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنْفِقُوا مِمَّا رزقناكم من قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ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 ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَنفْصَالَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النور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 إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي واميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فات بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين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 قال بل لبثت عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسمه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما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 قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذاك الذين ينفقون ماله لرئاء الناس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 والله بما تعملون بصير اي ود احدكم ان تكون له جنة من نخيل واعناب تجري من تحتها الانهار له فيها من كل الثمرات واصابه الكبر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 وَإِن تُبَتُم فَلَكُم رُؤُسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلِمُونَ وَإِن كَانَ ذُعْسَرَةٌ فَنَظِرَةٌ إِلَى مِيَسَرَهُ وَأَن تَصْدَقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَاتَّقُوا يَوْمَ تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ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 ذلكم اقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى الا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح فليس عليكم جناح لا تكتبوها واشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وَإِن تَفَعَّلُ فَإِنَّهُ فُسُقٌ بِكُمْ وَاتَّقُ اللَّهَ وَيُعْلِمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَإِن كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُ كَاتِبًا فَرِهَالٌ مَقْبُوضًا فَإِنَّ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَالْيُؤَدِّ الَّذِي أَتُمْنَ أَمَانَتَهُ وَاللَّيْتَقِ اللَّهَ رَبَّهُ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 رَبَّنَا وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ